ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا اراد الله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 اتانا اليقين فما تنفعهم شفاعه الشافعين فما لهم عن التذكره معرضين